124. بسم الله الرحمن الرحيم 125. إذا السماء انشقت 126. وأذنت لربها وحقت 127. وإذا الأرض مدت 128. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت 112. <تصفيق> يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فَأَمَّا مَنْ 113. فأما من 117. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 118. وينقلب إلى أهله مسرورا 119. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 114. ويصلى سعيرا 115. فِي كان في أهله مسرورا 116. إنه ظن أن لن يحور 117. بلى إن ربه كان به بصيرا 114. فلا أقسم بالشفق وَمَا والليل وما وسق 116. والقمر إذا اتسق 117. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا وَإِذَا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 119. بل الذين كفروا يكذبون 110. والله أعلم بما يورون إِلَّا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. والسماء ذات 115. وشاهد قُتِلَ 116. قتل أصحاب الأخدود 117. النار ذات الوقود 118. إذ هم عليها قرود 119. وهم على ما 117. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 118. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. <إن>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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد 112. إنه هو يبدئ ويعيد 113. وهو الغفور الودود 114. ذو العرس المجيد 115. فعال لما يريد 116. هل أتاك حديث الجنود 117. فرعون وثمود 111. بل الذين كفروا في تكذيب 112. والله من ورائهم محيط 113. بل هو قرآن مجيد 114. في لوح محفوظ بسم الله وَالسَّمَاءِ والسماء والطارق 125. وما أدراك ما الطارق 126. النجم الثاقب 127. إن كل نفس لما عليها حافظ 114. خلق, خلق مما إن دافق 115. يخرج من بين الصلب والترائر 116. إنه على رجعه لقادر يوم 114. لَهُ له من قوة ولا ناصر 115. والسماء ذات الرجع 116. والأرض ذات الصدع 117. إنه لقول فصل وما هو